نون والقلم وما يسطرون ما اتى بنعمة ربك بمجنون وان لك لامر غير منون من وانك على خنق عظيم فستبصرون ويمصرون بايكم النفس هو أعلم بما طن عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تدعي المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تضر كل خلاف مهير أماز مشاء بلمير مناء من, من خير معتدين عند ذلك سنين اه كمنا ما نم بن اذا تدنا منياتنا قالوا سنثير الاولين سنستلم على الخوض ان بنونهم كما بنونا اصحاب الجنه اذ اقسموا نصروا مصرحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريف فتنادى المصرحين أن اخدوا على عرضكم إن كنتم صالمين فانطلبوا وهم يتخافتون ألا أخذوا لَوْ عَلَى حَدِّ قَاضٍ لَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ لَقَدْنَا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَمْسَحُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تَصْفَحُونَ قَالَ مُوسَى فَهَارَنَا رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَطْعَمَنَا بَعْضُ لا فعطي يتلاوهون وعموا يا ويلنا إنا كنا طاغين أسى ربنا أن يبدلنا خير منها إنا إلى ربنا راغمون كذلك العذاب والعذاب الآخرين أكبر لو كانوا ان كبر لم كان يعلم ان المتقين عند ربهم جنات النعيم افرج عن المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام انكم كتابا احيته ترصون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم غَادِهَةٌ إِلَى يَوْمِ قِيَامِهِ إِنَّكُمْ لَمَا تَحْصُرُونَ سَأَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ كَذَّابٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَتَّبِعُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَنْ يَسْتَطِيعُوا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 يَعْلَمُونَ أَمَّنْ دَرَى الْغَيْبَ فَهُمْ يَكْتُمُونَ فَاصْبِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى إِذْنَادَ وَهُوَ مَكْظُومٌ الذين كفروا لا يصدقونك بابصارهم لا يصدقونك بابصارهم لما سمعوا منك او يعق